ثمَّ السَّبيلَ يَسَرَّهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقُضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرَ الْإِنسَانُ إلَى طُعَامِهِ أَنَّ صَبَابَنَا الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبْوَ عِنْبَ وَقَبْوَ وَزِيتُونَ وَنَخْلَ وَحَدَائِقَ غُلْبَ وفاكهة وَأَبًا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة